بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برنوتك إنكار آه وآه جل جلقبنا ركوعني ركني صلاة الراتحي وليقلت فقهاءاتين نمت قيوبة كاليسة يوقا داقته ليس اللي صلاة النساء نبت دي با كانه بائده ركنته يسال الرتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث أول قرآن الرتي نبيك سلعة بلس سنين ركوع قد حجر ركوع كي تدق قطروه جداني أجان ربي لي قرآن كي ستي وركع وسجده ركوع قد أه سجود قد أجهتين إيه مري نمتق ياركوع قد أربعة حركة إساء لمن الله أكبر جيت والجين والفودة حديث عبد الله بن عمر كيف رسول ربي صلى الله عليه وسلم يروا سلاة بنا يروا استفتاحة قدن حركة الفودة ني يروا ركوع قدن اللي حركة الفودة ني يروا ركوع الرأول جدن اللي حركة الفودة حديث حديثة براتي أكما حديث عبد الله بن عمر رضي نبي ربي صلى الله عليه وسلم بوتا وان كنن هندتو حركه الفوداني جديتنين دوبتاجيتورا صحابته كي صحابته نمكو داني تربتو يو رسول ربي ويتركوعو غدان حركه الفودا جدياني حركة الفورة ويجيان نكوني ويجي ركو عقلاني اللي قدو دافو تديمان حركة الفورة اللي اخبر جداني اتشي بووذا ركو عقلان جاتجو ركو عني بان نكوني حركة إساء جلبة اقتو يتوف جاتجا قد جاتجو ياتجو لا يو حركة إساء جلبة تقين ركو عني إساسو أدري واجبا حركنا ما جلب أبجودا كرسول ربي الرسالة اللي حركنا ما جلب أبجودا حركنا ما جلب أبجود يجون كرالما اللّه تكو رسول ربي صلى الله عليه وسلم جلب إثاني وان أبثاني فيجتة حرك إثاثين جلب أبجود يجون شنش تشي ساتين كلمتا قبين عيسى اد دباباسه و تركوعو رجل بارا قددي عيسى حديث ابي مسعود الأنصاري هي نبيي نبي ربي يرو ركوعو غدان قبين عيساني اد دباباسني جره حديث نكوني لا فادا غرو حديث ابي راتو كاي ساجا بي ستوي جرا حديث وائل بن حجري كجدا مفا نبي ربي يرو رفوع قولان قوبا إساني أدبابا ساني يرو سجود قولان قوبا ولدك أبتاني كجرؤتو إيو حديثة كنا جبه سجدتو حديثة نيو ولي غلتة مال رتنو كجير كيدي حركة يرو جلبا قبتان أدبابا ساني كوري جلبا كاني ويتا سجودك لنمو قبين الدانين بباسني ولدك ابا تنجد سجود ركوعة كيستي درير برباكي سالة نجالة ما حديثة أنستو يتنقجلش نبي ربي صلى الله عليه فِي اكي جلن اعتدلوا في الركوع والسجود جلن سجودا في حديث آيشة كيسات اللي نبي ربي يرو ركوعا قولو متاء إساء أولين تابو قد اللي نبوسو جرن ندريرسا فوز دورة تأكي جججو خنار راواني أرقنو سنة الرسول ربي ركوعة كيساتي نمتشار ركوعة قولو قد يجل اي سنين جلبا قبتشو دويد إساء دريرسي ودو مقلب السنة مثا إسالة أو دو ألمفونة مثا في دويد إسحاق والكتئس سوجة شودا هر كإسحاق جلبه ويتقبته قبّين الدباباسا صفاتا مدبّنة كنّ نمني ولتقبيه هجته ركوع إسحاق سني سنة رسولاتين والوافيت شودا نمكّر ركوع جلو وانت إني جل ركوع كيساتي سبحان ربي العظيم أقن جل ججتو واجب كنه واجب صلاة إراكته حديث حديفة كيساتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم جل ويت ركوع قلني رسول ويت صحاب أججن أقن صلاة جلنين رسول ربي غفا فسبح بسم ربك العظيم جشم بوتي ركوعك هي سنك كيس هي ستي اسی ثنا گدا اسی ثنا قرئا معناه كنا سبحان ربي العظيم جچو ثنا جچو اقومسن حديث بروت الله قدو حديث عائشہ كما مسلم رسول ربي ركوع في سجودك هي ستي سبوح قدوس رب الملائكه والروح اكن اجان يجو سبوح قدوس رب الملائكه والروح اما حديث برات كروفه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه انا اللي يوجد نتاه حين سلاد قمت هجوتا كنين كيسا سبحان ربي العظيم مرات كاججو الرجوتن غبابان يروسادي الرجودان يروقدن نمني يروتا سبحان ربي العظيم هنجرن ان تا نجچو يروتا كايو جدي واجب نراكو فيسني اول يوبر بعد ربي العظيم جدا يو سنردبر سيرو قدن يوگه هله قبو امام احمد رحمه الله تعالى اكجدو تسبحني قوتون تربا ولا كيسي شاني إردقان إساة سادهي جلائتنين دببتا ججو غارين علماء با إن أبان ججو بربادي هذا فعل جدا جلانيتنين دببتاني كانافو أكستي إيه قنيتنين هاجنن دعائي قرا اموت انا تقتي قف قراو دونتاني اتد دبلسنيتيني قراوم بربا تشي سادا درسينتي نتا راسدابتي درسيتي عنو حاجه ورتي